Bismillahir Ramadanir Ramadanir ala Alhamdulillahi Walhamdulillahi Walhamdulillahi wa Walhamdulillahi kama Walhamdulillahi Walhamdulillahi Walhamdulillahi وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعد وجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، وجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وجعلني من أوليائك فإن. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اصلح لي ديني فانه عصمه امري واصلح لي اخرتي فانها ليها من مجاورة الأيام مفر فري وجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاء راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبي وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا الا غفرت، ولا غما الا اذهبت ولا عدوان الا دفعت BISM Khairil Asma ALASMAK BISM ALLAH RABY ALARZ WASSMAK ASTADFĨ KUL MAKRUHIN واستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الاحسان وصل يا رب على محمد وآل الطال